وما فيهم من شيء متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تَعْقِدُ أَفَلَوْا عَدَنَاهُ عَدَنْ حَسَنًا فَهُوَ رَأْقِيهِ كَمَنْ مَتَاعَهُ مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ قيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقولون اين شركائنا الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما راينا تبرانا اليك ما كان ايانا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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المثلحين فربك يطلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الكيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فربك يعلم ما تكن صدورهم وما